الأحداث بين غزوة أحد وغزوة الخندق كان لغزوة أحد أثر سيء على سمعة المسلمين فقد زالت هيبتهم عن النفوس وطمعت بهم القبائل وكشفهم اليهود والمنافقون بما كانوا يضمرونه من العداوة والبغض فلم يمضي على هذه الغزوة شهران حتى تهيأت قبائل بني أسد للإغارة على المدينة ثم أخذ خالد بن الهذلي الهدلي يجمع الرجال. لنفس الغرض ثم قامت قبائل عضل والقارة بمكيدة تسببت في قتل طائفة من الصحابة وقام عامر بن الطفيل في نفس الوقت بمكيدة مثلها تسببت في قتل سبعين من الصحابة ثم نقض بل النظير العهد وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غافلا عن هذه التحركات والمضامع، بل كان يواجهها بحكمته حتى استطاع أن يعيد للمسلمين هيبتهم ومكانتهم وفيما يلي تفصيل هذه الأحداث سرية أبي سلمة رضي الله عنه إلى بني أسد وكان سببها أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما بني أسد ومن أطاعهما إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وكان قد جرح بأحد في عضده فمكث شهرا يداويه حتى رأى أن قد برئ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج هذه السنية فقد استعملتك عليها وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار وقال له صلى الله عليه وسلم سير حتى ترد أرض بني أسد فآغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا خرج أبو سلمة في أصحابه وذلك في أول محرم من السنة الضابعة للهجرة حتى انتهى إلى ماء لهم بجبل يسمى قطن فأغار على سرح لهم فأخذه وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة وأفلت سائغهم فجاءوا جمعهم فأخبروهم الخبر وحذروهم فتفرق جمعهم في كل وجه فلما ورد أبو سلمة رضي الله عنهما ماءهم وجد جمعهم قد تفرق فعسكر وفرق أصحابه ثلاث فرق فرقة قامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين مختلفتين فرجعت إليه سلمتين وقد أصابتا نعما كثيرة ثم عادوا إلى المدينة ظافرين غانمين وفات أبي سلمة رضي الله عنه فلما دخل أبو سلمة رضي الله عنه المدينة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 فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه وأخرج الإمام المسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكي أنه بكاء أن يتحدث عنه لا أبكي أنه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيئة للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله من مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لقتال خارج بن سفيان الهذري وفي الخامس من محرم من, من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله أنيسا رضي الله عنه لقتل خالد بن سفيان الهدلي فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهدلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنه فأتيه فاختله قلت يا رسول الله إنعته لي حتى أعرفه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيته وجدت له إقشع ريرة وفي رواية بن سعد في طبقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان قال عبد الله بن أنيس إن رضي الله عنه فخرجت متوشحا بسيفه حتى وقعت عليه وهو بعرنه مع ضعن يرتاد لهن منزلا حين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقشع فاقبلت فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا امشي نحوه اومئ براسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه شئت معه شيئا حتى إذا أمكانني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال أفلح الوجه قلت قتلته يا رسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله ابن أوليس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسألوا عن ذلك قال فرجعت, رسول إلا فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلة بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ فقرناها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا متى أمر بها فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا سرية الرجيع وكانت هذه السرية في صفر من الصنة الرابعة للهجرة روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة راط سرية عينها وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الانصاري جد عاصم ابن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداه وهو بين عصفان ومكة ذكروا لحي منه ذيل يقال لهم بنو فنفروا لهم قريبا من مئتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وردوا مأكلهم تمرا تزودوهن مدينة فقالوا هذا تمر يثرب فقتصوا آثارهم فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فد فد واحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم احدا فقال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعه فبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم, قد قتل, قتل, عظيما وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر وكان عاصم قتل عظيما من أغضمائه أم فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقض منه على شيء وفي رواية أب الأسود عن عروة قال فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم فحالت بينهم وبين أن يقطعوا وفي رواية ابن إسحاق في السيرة فلما قتل عاصم ارادته ذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لا تشربن في قحفي الخمر فمنعته الدبر فلما حالت بينه وبينه الدبر قال دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فتأخذه فنأخذه فبعث الله مطرا فصار سيلا فاحتمل عاصما فذهب به وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا قال الحافظ بالفتح فإن كان محفوظا ما قاله ابن أسحاق احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك وراجوا أن تكون الدبر تركته فيتمكن من أخذه فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته شأن ثلاثة الذين نزلوا على العهد وأما ثلاثة الذين نزلوا بالعهد والميثاق وهم خبيب بن عدي الأنصري وزين بن وعبد الله بن طارق رضي الله عنهم فإن بني لحيان لما استمكنوا منهم حلوا أو قسيهم فأوثقهم فقال عبد الله بن طارق رضي الله عنه هذا أول الغدر والله لا أصحابكم إن لي في هؤلاء اسوه يريد أصحابه الذين قتلوا وجرروه وعالجوه على أن يصحابهم فابى فقتله فانطلقوا بخبي بن عدي وزيد بن الدثن رضي الله عنهما مقتل زيد بن رضي الله عنه فأما زيد بن دثنة رضي الله عنه فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية من خلف. وبعث به صفوان بن أمية مع مولا له يقال له نستاس إلى التنعيم وأخرجوه من حرم ليقتلوه واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك؟ تضرب عنقه نضرب عنقه وأنك في أهلك قال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمد. ثم قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فاشتراه بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم اسيرا قالت بنت الحارث فلما أجمع على قتله استعار مني موسى يستحد بها فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى اتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله تعالى قالت ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمره وإنه, وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه فخرجوا به من الحرم وهو في الحديد حتى انتهوا به الى التنعيم وخرج معه الصبيان والنساء والعبيد وجماعة أهل مكة فلم يتخلف أحد فلما أجمعوا على صلبه قال لهم خبيب قال لهم خبيب رضي الله عنه دعوني اصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما من غير أن يطول فيهما ثم أقبل على القوم ثم أقبل عن القوم فقال أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من الموت لزدت أو قال لو طولتهما فكان خبيب رضي الله عنه أول من سل ركعتين عند الخند كل مسلم قد لصبر ثم قال رضي الله عنه اللهم أحسن عددا وقتلهم بيددا ولا تغادر منهم أحدا قال ابن إسحاق في السيرة فكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول حضرته حضرته يومئذ حضرته يومئذ في من حضر مع أبي فلا فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فارقا من دعوة خبيب وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فالضجع لجنبه زالت عنه ثم أنشذ خبيب رضي الله عنه فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصار شلو ممزعي ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أن الذي قتل خبيبا رضي الله عنه وأبو أبو سروعة قال الحفظ في التهذيب أطبق أهل الحديث على أن أبا سروعة هو عقبة بن الحارث وقولهم أولى إن شاء الله وروى ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال ما أنا والله قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله وقدرت حسان بن ثابت رضي الله عنه خبيبا رضي الله عنه فقال ما بال عينك لا ترقى مدامعها صحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفالق على خبيب وفي الرحمن مصرعه لا فشل حين تلقاه ولا نزقي وقال أيضا رضي الله عنه يعيد تودي بدمع منك منسكب وافكي خبيبا مع الغادين لم يأبي سقرا توسط في الأنصار منصبه حلو السجية محضا غير مؤتشب قد هاج عيني على علات عبرتها إذ قيل نص على جذع من الخشب فوائد الحديث قال الحفظ الفتحي وفي سرية الرجيع من الفوائد واحد أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة فإن أراد الأخذ بالرخصة له أن يستأمن اثنان وفيه الوفاء للمتركين بالعهد ثلاثة والتورع عن قتل أولادهم أربعة والتلطف بمن أريد قتله خمسة وفيه إثبات كرامات الأولياء ستة وفيه الدعاء على المتركين بالتعميم سبعة وفيه الصلاة عند القتل ثمانية وفيه إنشاد الشعر تسعة وإنشاده عند القتل عشرة وفيه دلالة على قوة يقين خبيب رضي الله عنه وشدته في دينه حادي عشض وفيه أن الله يبتلي عبد المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه ولو شاء ربك ما فعله الثاني عشض وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه محير وميتا قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله حزن المسلمون لفقدانهم عاصما وصحبه رضي الله عنهم ولمصرع أسيريهم خبي بن عدي وزيد بن الدسنة رضي الله عنهما على هذا النحو الفاجع قد خسروا فريقا من الدعاة الأكفاء الشجعان يحتاج إليهم الإسلام في هذه الفترة من تاريخه ومع أن هذه الوقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أي وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة إلا أن ضرورة بث الدعوة مهما فدحت الخسائره مهما فنحت الخسائر جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه التضحيات على أنها أمر لا بد منه كالتاجر الذي يتحمل المغارم الثقيله حين من الدهر لأن الانسحاب من السوق بغية تجنبها, بغيه تجنبها قضاء عليه فهو يبقى متجملا حتى تهب الريح مجديد رخاء تعوض ما فقد فجعت بإرمعونة أو سرية القراء وكانت في صفر من السنة الرابعه الهجره وسببها عند الإمام البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن رعلا وذكوانا وعصية وبني الاحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وفي رواية الإبناء مسلم في صحيحه قال انس رضي الله عنه جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الانصار يقال لهم القراء وعند ابن سعد وابن إسحاق أن أبا براء عامر ابن مالك المعروف بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا لهم جار فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من أصحابه وصول الصحابة رضي الله عنهم إلى بئة معونة مضى الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى بئر معونة فنزلوا بها وبعث حرام بن ملحان رضي الله عنه خال أنس بن مالك بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر عدو الله عامر بن الطفيل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أعرض عنه وأومى إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة وعندما خرج الدوم من حرام رضي الله عنه نضحه على وجهه ورأسه ثم سقط ميتا رضي الله عنه. مقتل أصحاب سرية القراء رضي الله عنهم ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحوا الله بني عامر إلى قتال الباقين من الصحابة فأبوا أن يجيبوه وقالوا لن نخفر جوار أبي برائن فاستنفر عليهم قبائل من بني سليم رعلا وذكوان وعصية فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فقال لهم المسلمون والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأبوا عليهم فأخذ الصحابة صيوفهم فقاتلوهم فقتل كل هؤلاء الصحابة السبعين رضي الله عنهم أجمعين إلا كعب بن زيد إلا كعب بن زيد بن نجار الذي ترك به وبه رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبه الأنصري في صرح المسلمين فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على موضع الوقعة فقال والله إن لهذه الطير لشأن فأقبل لينظرا فإذا أصحابهم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال المنذر بن عقبة لعمرو بن أمية ما ترى قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر فقال المنذر بن عقبه رضي الله عنه لكنني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمر وما كنت لتخبرني عنه الرجال ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأخذ عمرو بن أمية رضي الله عنه أسيرا فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه ورجع عمر بن أميد رضي الله عنه إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة لعمر بن فهيرة رضي الله عنه كان من بين القتلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه وقد ظهرت له في هذه المعركة كرامة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أميد الضمري رضي الله عنه، قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال له عامر بن أمية رضي الله عنه، هذا عامر بن فهيرة فقال لقد رأيته بعدما ختل رفع إلى السماء حتى إني لانظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع، وكان الذي قتله جبار بن سلمة كما ذكرنا قال ابن البر في الاستيعاب عامر بن الطفيل هو الذي قتل عامر بن فهيرة قال الحافظ الفتح كأن نسبته إلى عامر بن الطفيل على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم نبذة عن عامر بن فهيرة رضي الله عنه وعامر بن فهيرة رضي الله عنه هو مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان مملوكا للطفيل بن عبد الله بن سخبرة فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر من الطفيل فاعتقه وأسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام وكان حسن الاسلام رضي الله عنه وكان يرعى الغانم في الهجرة ثم يروح بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في الغار وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هجرتهما إلى المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم وشهد بدرا وأحداً ثم قتل يوم بئر معونة وهو ابن أربعين سنة رضي الله عنه حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على مقتل أصحابه رضي الله عنهم وجاء خبر فاجعة بئر معونة وخبر مقتل عاصي بن وخبي وخبيب بن عدي وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين يوم الرجيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد فحزن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليهم حزنا شديدا ولقد بلغ حزن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مكث شهرا يدعو في كل صلاة على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء وأنزل الله عز وجل فيهم قرانا يطلأ ثم نسخ بعد آخر رجل إمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا الله بلغ عنا نبيك أننا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضيت عنه وأخرج الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن انس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية المنذر بن عمر وأخرى الشيخان في صيحيه معنى أنسى رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يد على ريال وذكوان والحيان وعصية عصة الله ورسوله واخرج الإمام أحمد في مسنده وابو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعه الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم حكمة ظهرت للحافظ قال الحافظ في الفتح وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوط النازلة في الاعتدار دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطروب من قنوط النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوط في الصبح فاختلف في محله وفي الجهر موقف ملاعب بالأسنة من هذا الغدر أما أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوار لهؤلاء القراء فانه لما بلغه مقتل هؤلاء القراء شق عليه ذلك فمات عقب ذلك من شدة الهم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه يقتل رجلين من بني عامر ولما أقبل عمرو بن اميه الضمري رضي الله عنه للمدينة لقي في طريقه رجلين من بني عامر فنزلا معه في ظل كان هو فيه وكان معهما عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن اميه وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما فقال من بني عامر فأمهلهما حتى إذا نابا عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قال أصاب بهما ثأرى اصحابه ثم قتم عمر بن اميه رضي الله عنه المدينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل أصحابه ببئر معونة ثم اخبره بمقتله للعامريين فقال له صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت لقد كان لهما مني امان وجوار لأذينهما فبعث بديتهما الى قومهما غزوة بني النظير كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة وقال الإمام البخاري في صحيحه جعله ابن إسحاق أي جعل حديث بني النظير بعد بئر معونة وأحد وفي صحيحه البخاري عن عروة بن الزبير قال كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد قلت رجح الحافظ بالفتح قول ابن إسحاق سبب هذه الغزوة اختلف في ساب هذه الغزوة الساب الأول ذكر جل أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بن النضير يستعينهم في دية الرجلين الذين قتلهم عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونه في الديات كما ذكرنا ذلك عند كتابة الصحيفة لأهل المدينة فأتى رسول الله مسجد قباء فصلى فيه ركعتين ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار ثم أتى بني النضير فكلمهم فقالوا له نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه فجلز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا ينتظر وفاءهم بما وعدوا وجلس سمعه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين وطائفة من أصحابه فلما خل اليهود بعضهم ببعض هموا بالغدر به واعتمروا بقتله فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فمن, فمن رجل يعلوها على هذا البيت فيلقي عليه صخره فيقتله, فيقتله بها ويريحنا منه فانتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش بن كعب فقال انا لذلك فصعد ليلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صخره كما قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام واخبرهم بما اراد القوم فقام صلى الله عليه وسلم مظهرا انه يريد ان يقضي حاجه وترك اصحابه في مجلسهم ورجع سريعا الى المدينه فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينه فساله عنه فقال رايده داخلا المدينه فاقبل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا اليه فاخبرهم صلى الله عليه وسلم الخبر بما اراد يهود من الغدر وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربهم والسير اليهم ونذر في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أهين يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون السبب الثاني أخرج أبو داود وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فكتبت كفار قريش بعد واقعة بدرجنا اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون وأنكم لا تقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بالنظير على الغدر فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ولنخرج في ثلاثين حبرة حتى نلتقي في مكان كذا فيسمعوا منك فإن صدقوك وأمنوا بك آمنا كلنا أمنا كلنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبرا من يهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله فأرسلوا إليه كيف تفهم ونفهموا ونحن ستون رجلا أخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك فإن آمن بك آمننا كلنا وصدقناك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه واجتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت امرأة نا صحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما رأت بني النضير بن الغدري برسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أخوها. فأقبل أخوها مسرعاً حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغرب غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يخرجوا من المدينة فلا تسكنون بها وقد هممتهم. وقد هممتم بما هممتم به من الغدر فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون وأرسلوا إلى ظهر لهم بذل جدري واستأجروا من ناس من أشجع إبلا فلما سمع المنافقون بهم أرسل لهم ابن سلول لا تخرجوا من دياركم إنا معكم لإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فقويت عند ذلك نفوس بني النظير فاصطلح يابن اخطب سيد بني نظير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا نخرج من ديارنا وان قاتلتنا قاتلناك ونبذوه بنقض العهود وفيه نذر قوله تعالى الم تر الى الذين نافقوا يقولون لا اسوانهم الذين كثروا من اهل الكتاب لان اخرجتم لنا خرجنا معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قُتِلْتُمْ لَنَصْرِنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ولئن نصروهم لَيُوَلُّنَّ الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون حصار بن النضير فسار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجوا إلى حصولهم فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريقها فقد أخرج فقد الشيخان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير وحرقها ولها يقول حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لعين حريق بالبويرة مستطير فأجابه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير وفي ذلك نزل قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخذي الفاسقين وأخرج الترميدي في جامعه والطحوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري علي بن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها قال اللينة النخل وليخزي الفاسقين قال استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل قال الحافظ ابن كثير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاب وإرعابا لقلوبهم فلما ظهر لبن النظير تخلل المنافقين عنهم وكان مثلهم ومثل المنافقين كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله قال إني بريء منك إني الله يخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء أُوْلِي الْعَالَمِينَ. قذف الله تعالى في قلوب اليهود الرعب وجلائهم، وقذف الله في قلوبهم الرعب. واشتد الحصار عليهم وإيقنوا أن حصولهم لن تمنعهم من الله عند ذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح ظوى الشيخان في صحيح مع عمر رضي الله عنهما قال أن يهود بني النضير وقريضة حارفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حرم القريضات بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عيشة رضي الله عنها قالت: فحصلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذروا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح فاحتملوا من اموارهم ما استقلت به الإبل وكانت 600 بعير فكانوا يهدمون بيوتهم بايديهم ليحملوا ما استحسنوا من الابواب والنوافذ بل حتى حمل بعضهم الاوتاد وجذوع السقوف حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم ثم حملوا النساء والصبيان على الهوادج فخرجوا من ديارهم مهرينين معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم فسار أكثرهم وأشرافهم كسل من أهل الحقيق وكناة من الربيع وعيبن أخطب إلى خيبر، فلما نزلوها دان لهم أهلها، وسرد جماعة منهم إلى الشام. أخوة الأنصار واليهود قبل الإسلام، وكان في بني النضير، وكان في بن النضير من أبناء الأنصار لأن المرأة منهم كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فقد أخرج ابن عبان أبي صحيحي والطحوي وفي شرح المشكة الأثار بثند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباث رضي الله عنهما في قوله تعالى لا إكراه في الدين قال كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتعرف لئن عاش لها ولد لا تهودنه فلما أجليت بر النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار فقالت الأنصار يا رسول الله أبناءنا فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين قال سعيد بن فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام وفي رواية أخرى عند الطحوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط الشيخين عن عباس وضيله عنهما قال قالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا معهم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فأنذر الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم قال فأجلوهم عهم أول فيء في الإسلام وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوه من الأموال وسلاح فوجد خمسين درعا وخمسين بيضة وثلاثة مائة وأربعين سيفا وكانت اموال من النظير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعوا حيث يشاء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركب قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم خاصة لفقرهم وبذلك أغنى الله تعالى المهاجرين وأزال فقتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما بقي منها على أهل نفخة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله اخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف في المسلمون عليه بخي ولا ركاب ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه وكان ينفق على اهله نفقه سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقضاء عده في سبيل الله قال الامام النووي قوله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق على اهله نفقه سنته انه أي يعزل لهم نفقة سكنة ولكنه كان ينفق قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة على شعير استداده لأهله ولم يتبع ذلك ثلاثة أيام وقد تظاهرت الأحاديث صحيحة بكثرة رجوعه صلى الله عليه وسلم وبيان عياله وآخر الشيخان في صحيحه عن انس إن رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنظير فكان بعد ذلك يرد عليهم نزور سورة الحشر بكاملها وأنزل الله تعالى في أمر بني النظير سورة الحشر بأسرها يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمل به فيهم ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بني نظير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن له فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد الله تعالى ثم بين تعالى حكم البيئة وأنه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانٍ على من والهم وطريقتهم ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين الأغرياء منكم ثم ذكر سبحانه وتعالى المنافقين ذام لهم الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن ووعدوهم النصر فلا من ذلك شيء بل خذلوهم أحواج ما كانوا إليه وغرضوهم من أنفسهم ثم ذمهم الله تعالى على جبنهم وقلة عملهم وخفة عقلهم ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شيعا بالشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أخرج الإمام البخاري في صحيح عن, عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحسر قال نزلت في بني النظير وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما قل سورة النظير قال الحفظ الفتح كأنه كره تسميتها بالحسر أن لا يظن أن المراد يوم القيامة وإنما المراد هنا إخراج بني النضير وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تفض مضاجعهم كانت تقض مضاجعهم ولو أن هؤلاء الأسرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في مهده وأيها تغسارة كان سيمنى بها العالم لو لم يستضئ بنور الإسلام وتعاليمه